بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبعوا د ثم أ م ا بعد فهذا هو المجلس الثاني في دروسنا التي سميتها بالتوضيح في الرد على شبهات صاحب رسالتي الى غلاه التجريح وهو ا ل د ا ع ي ة الواعظ شيخ القصاص محمد بن حسان هدانا الله وإياه إلى <تصفيق> و إ ي ا ه إ ل ى اتباع الحق وكنا ب د أ ن ا في الدرس الماضي في بيان شيء من هذه الشبهات وخصوصا ما يتعلق بكلام محمد حسان في سيد قطب ووجدت أ ن ه من ا ل أ ف ض ل حتى يكون الكلام مرتبا أ ن ن ب د أ بالاستماع إ ل ى هذا الدرس أ و إ ل ى هذه ا ل ر س ا ل ة من أ و ل ه ا حتى يعني يكون الكلام على بينه و على بصيره ونرد على جزء جزء منها بالتدريج و إ ن كنت لا أ ف ض ل يعني لطالب العلم خصوصا إ ذ ا كان في ب د ا ي ة أ م ر ه أ ن يستمع إ ل ى كلام أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء خصوصا إ ذ ا كانوا من أ ص ح ا ب ا ل ب ل ا غ ة التي تخطف القلوب والتي يخدعون بها ا ل س ز ج الذين لا علم عندهم ولكن كما يقال فقد عمت البلوى بدروس هؤلاء أ و ب ش ر ا ئ ة هؤلاء فلم تصر خ ف ي ة بل هي م و ج و د ة في كل مكان و ت ن ش ر في كل مكان وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده ومن ثم فأنت حتى يعني نحقق ا ل م ص ل ح ة الاخرى وهي أ ن ه لا يخيل للبعض أ ن ن ا نتقول ي على ن ي ع الرجل ما لم يقله سوف نستمع إ ل ى كلامه بصوته حرفيا ثم نبين ما فيه من باطل ومن م خ ا ل ف ة ل أ ص و ل أهل اهل ل ل ل س ن إن ة شاء ا ت ع ا ى فنشأل ا ل س د د ا والتوفيق و ن يرزقنا الإخلاصة في ا ل ن ص ي ح ة له وفي ا ل ن ص ي ح ة لطلبه العلم و ل ع ا م ة المسلمين فنبدأ إن الآن من نعم بالاستماع طيب الدرس الأول نبدأ إلى شاء الله تعالى الآن بالاستماع إلى المقطع الأول من هذا الدرس. طيب. بسم الله بسم ارفع صوت درجه فاثره الى يوم الدين بدا هذا ا ل د ا ع ي ة ا ل و ا ع د القصاص محمد حسان درسه هذا المسمى ب ر س ا ل ة الى غ ل ا ي التجريح بتقديم ن ص ي ح ة الى الشباب فيها حق وفيها باطل فقد نصح الشباب و ط ل ب ت العلم بالاهتمام ب ت س ك ي ة النفس و ب ت س ك ي ة القلب وهذا بلا شك حق نحن نؤيد كلامه في هذه ا ل ن ص ي ح ة ب أ ن ه ينبغي على ط ل ب ة العلم وعلى الشباب أ ن يهتموا ب ت س ك ي ة نفوسهم و أ ن ينشغلوا ب إ ص ل ا ح قلوبهم ولكنه أ ر ض ف هذا بكلام باطل يخالف به اصلا من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة نعم حيث قال ناصحا أ ي ض ا انه ما ينبغي على الشباب أ ن ينشغلوا بالكلام في فلان أ و علان أ و أ ن ينشغلوا بالسؤال عن فلان أ و علان من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وان لا يضيعوا أ و ق ا ت ه م في مثل هذا فنقول أ و ل ا ت س ك ي ه النفس لا تكون إ ل ا باتباع الكتاب و ا ل س ن ة على فهم الصدق الصالح كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في ا ل ا م ي ن رسولا يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل في ضلال مبين ف من هنا ت ب د أ ت س ك ي ه النفس بتعلم الكتاب و ا ل ح ك م ة و أ ن ي للشباب أ ن يتعلموا الكتاب ة و ا ل ح ك م ة إ ل ا إ ذ ا عرفوا من أ ي ن ي أ خ ذ و ن الكتاب ة و ا ل ح ك م ة هل ي أ خ ذ و ن ه ا من فلان أ و من علان كيف يميز الشاب المبتدئ في طلب العلم بين صاحب ا ل س ن ة وصاحب ا ل ب د ع إ ل ا إ ذ ا س أ ل العلماء عن فلان هل فلان هذا هو من أ ه ل العلم الذين يسيرون على سبيل الصلف الصالح اعتقادا وعملا وعلما أ م أ ن ه يعني من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء كما قال محمد بن سيرين رحمه الله كما أ خ ر ج هذا ا ل إ م ا م ا ل مسلم في م ق د م ة صحيحه ب ا س م ا د صحيح كانوا لا ي س أ ل و ن عن الاسناد فلما وقعت ا ل ف ت ن ة قالوا سموا لنا يا رجالكم فينظر فمن كان من أ ه ل ا ل س ن ة قبل حديثه ومن كان من أ ه ل ا ل ب د ع ة ترك هكذا بين محمد بن سرين إ م ا م التابعين كيف كان هدي السلف في السؤال عن الرجال وان الانشغال بهذا ا ل أ م ر ليس من ط ب ي ي ع الوقت كما دندن حسان هنا فمن كان قصده ونيته من سؤال أ ه ل العلم ا ل م و ص و ق في علمهم عن حال فلان أ و علان أ ن يميز السني عن المبتدا فهذا محمود على عز وجل بل هذا واجب عليه شرعا أن لا يتلقى العلم إ ل ا عن استيقاظ ولا ينبغي ان يذم الشاب أ و طالب العلم بمثل هذا السؤال أ و ان يقال انك مضيت س ن ة أ و سنتين من عمرك ت س أ ل عن فلان أ و علان من المشايخ وكانه يحكي عن خيال يحكي عن وهم لا وجود ه على ارض ل أ الواقع من من طلبه العلم الذي يعني يظل ع ن ي ي س ن ة ك ا م ل ة م ث ل او أ يظل سنتين ليس له شغل ليلا ونهارا إ ل ا أ ن ه يريد أ ن يعرف حال فلان من المتصدرين للدعوه نحن عن الأمر ليس له وجود على الأرض الواقع أرض سلم أنه وجد من بهذه الصفة إنه يسأل انت لماذا تفعل هذا ما الذي يشغلك ما ا لامرك ذ ي يشغلك ولان هذا الذي ت س أ ل عنه <تصفيق> ويبين له الحق ويبين له الطريق لكن لا يقال له اترك السؤال انشغل بنفسك فقط انشغل ب ت س ك ي ه نفسك <تصفيق> <تصفيق> وبتطهير قلبك من ا ل أ ح ق ا د و ك أ ن ه يرمي ع ن ي ي بطرف خفي أ ن ه م ا ينبغي أ ن يحمل المسلم في قلبه يعني بغضا ل أ ه ل البدع ليس إ ن هذا ليس من الولاء والبراء بل يجب, بل بل يجب عليك أ ن تبغض أ ه ل البدع و إ ن هذا من ت ز ك ي ة القلب و إ ن هذا من ت ز ك ي ة النفس ليس من ا ل ت ز ك ي ة أ ب د ا أ ن ت س و ي في المحبه ة وفي الولاء والبراء ي ب العالم الرباني الذي ه وعلى ا ل س ن ة وبين القصاص أ و الحزب أ و ا ل م ت د ع أ و صاحب الهوى ه ذ ان م الخلط بل هذه ا الظلم من ن ل و و ق أ ي ض النصيحه إن هذه ا ة من محمد حسان تخالف ل أ ص من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و أ ص ل الرد على المخالف و أ ص ل بيان حال أ ص ح ا ب البدع و ا ل أ ه و ا ء وقد أ ج م ع العلماء ق ا ط ب ة من القرن ا ل أ و ل الهجري إ ل ى وقتنا هذا من أ ئ م ة ا ل س ن ة و أ ئ م ة ا ل س ل ف ي ة على وجوب التحذير من أ ص ح ا ب البدع و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ان هذا يدخل في ا ل ن ص ي ح ة في الدين وانه ليس من ا ل غ ي ب ة وليس من ت ض ي ع الوقت وليس من الانشغال بما لا ينفع كما يعني قد شغب حسان وكما ذكرنا في الدرس الماضي سال حماد بن زيد كما اخرج هذا عبد الله في مسائله ل أ ح م د وصالح في مسائله أ ي ض ا وابن أ ب ي حاتم في مقدمته للجفع والتعديل وغيره م ب إ س ن ا د صحيح ن عن م ع محمد ا ل ن زيد أ ن ه قال س أ ل ت ن ع م ص ع ب ا و ص ف ي ا ن ص ف ي ا ن الثوري ومالك ا بن أ ن س و ص ف ي ا ن ا بن ع ي ي ن ة على الرجل لا يحفظ الحديث او ي ذ ب أ و يصحح أ و ي ت د ع بدعه قالوا بين أ م ر ه للناس فما نصح حماد ا بن زيد بما قاله حسان ما قال له دعك من الكلام في الرجال لا تنشغل بالكلام عن فلان أ و علان ولا ت س أ ل عن فلان أ و علان بل انشغل ب ن وانشغل ف س ك ب ت س ك ي ت نفسك ولا ت س أ ل عن فلان ه ذ او من الضيب ي علان الكبار أحرصوا هم على ت س ك ي ة النفس و أ ح ر ص و ا على ترك ا ل غ ي ب ة وعلى ترك ا ل ن م ي م ة من ح س ا ن ه ا ل أ م ث ا ل ن ع م بل قالوا ل ه ب ص ي غ ة ا ل أ م ر و ا ل أ م ر ا ل أ ص ل في الوجوب قالوا بين بين أ م ر ه للناس أ و ج ا ب و ا على أ ن يبين حال هذا الرجل المخالف إ م ا للسنه أو قد أ خ ط أ وخالف الصواب في بعض المسائل أ ن ه م أ و ج ر و ا عليه أ ن يبين هذا ا ل خ ط أ و أ ن يبين هذه البدعه ولا يسكت عن هذا الرجل و إ ن كان بلا شك يعني مقام التحذير من أ ه ل البدع يختلف عن مقام التحذير من المخالف ان كان من علمه السنه من ا ل و ل م ا ء وكذلك أ خ ر ج الخطيب ا ل ب غ د ا د ي ب إ س ن ا د صحيح عن ل الرواية و م ع محمد بن بندار الجرجاني أ ن ه س أ ل ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن ي لاجد حرجا أ ن أ ق و ل عن فلان إ ن ه كذاب أ و إ ن ه يضع الحديث أ و إ ن ه فيه كذا وكذا فقال ا ل إ م ا م أ ح م د الناصح و ا ل أ م ي ن قال اذا, إذا س ك ت ت أ ن ت و س ك ت ت أ ن ا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم هكذا نصح ا ل إ م ا م أ ح م د الذي خاف أ وجد الذي و حرجا أ ن يتكلم في فلان وعلان من المخالفين أ و من الكذابين أ و من أ ص ح ا ب البدع فبين العلم من مثل هذا الكلام لماذا نحن نتكلم في هؤلاء ونحذر منهم حتى يعرف الجاهل الصحيح ة من ا ل ص ق ي م حتى يعرف ا ل س ن ة من البدعه حتى يميز بين أ ه ل ا ل س ن ة ومن أ ه ل البدعه فليس الغرض من الكلام في هؤلاء يعني الانتصار الشخصي وليس الغرض من الكلام فيهم التشفي او, أو الكلام لمجرد الكلام بل إ ن الكلام فيهم الغرض منه ا ل ن ص ي ح ة وبيان حال هؤلاء ل ع ا م ة المسلمين حتى يميزوا بين الحق والباطل وايضا أ ي ض أ أ خ ر ج الخطيب والبغدادي في الكتاب المصاري ل ي ه ب إ س ن ا د صحيح ا ل حماد بن زيد أ ي ض ا أ ن ه قال كلمت ش ع ب ة ا بن الحجاج أ ن ا وعباد ا بن عباد وجرير بن حازم في رجل كان يتكلم فيه ش ع ب ة فقلنا لهم لو سكت عن فلان ي ع ن ي ك ل ا طلبوا من ش ع ب ة أ ل ا يحذر من فلان ف ك أ ن ه ل ا ن ا و أ ج ا ب ن ا ل ط ل ب ن ا <تصفيق> ثم و أ ن ا أ م ش ي إ ل ى ا ل ج م ع ة في يوم من أ ي ا م ا ل ج م ع ة <تصفيق> سمعت شعب يناديني فقال لي هذا الذي قلت لكم لا اراه يسعوني ن أني ي الذي هذا قلت لكم س ف أسكت ع ه أراه لا س أسكت ع عنه ن أن ي ليس هذا في ملكي ان الدين ليس ملكا لنا وليس ملكا ل أ ح د وليس حكرا ل أ ح د حتى يحابيا ف ل ن فلانا أ و ع ل ا ن ا على حساب دين الله فهكذا كان منهج السلف وننقل و اليكم ل ا ل آ ن بعض ما قالهم السلف و الصالح في نقل ا ل إ ج م ا ع على هذا ا ل أ ص ل منا قد كنت ذكرت طرفا منه في ا ل م ط و ي ة التي سميتها بالجرح والتعديل أو علم الجرح والتعديل تعريفه وتاريخه وثمراته والتي تضمنت ربما أ ي ض ا موجزا على هذه ا ل ر س ا ل ة ر س ا ل ة إ ل ى و ل ا ي التجريب قال الفضيل بن عياط و أ د ر ك ت خيار الناس كلهم أ و كلهم أ ص ح ا ب س ن ة وهم ينهون عن أ ص ح ا ب ا ل ب د ع ة أ د ر ك ت خيار الناس هذا يشمل التابعين من اهل القرن الثاني الهجري من السلف الصارخ وقال ابو عثمان ا ا ل ص ب و في عقيده السلف واصحاب الحديث و اتفقوا اتفق السلف م على ذ ك ع ل القول بقهر اهل البدع واذلالهم واخزائهم وابعادهم واقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب و الى ت ق ر ب إ ل الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم هذا اتفاق السلف وقال ا ل إ م ا م ابن ب ط ة في كتابه الشرح و ا ل إ ب ا ن ة عن شريعه ا ل ف ر ق ن الناجره س ة م ج كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه أ ي من البدع وهجرانه نعم والمقتول ه ج ر ن ه و ا له وهجران من ولاه ونصره وذب عنه وصاحبه و إ ن كان الفاعل لذلك يظهر يظهر ا ل س ن ة حتى إ ن كان هذا الفاعل يدعي أ ن ه من أ ه ل ا ل س ن ة ولكن ه م مادام ق د و ا ل أ ص ح ا ب ا ل ب د ع ونصرهم و ح ا م و ت ح ا م في الدفاع عنهم و أ خ ذ ي خ ت ل ق لهم ا ل أ ع ذ ا ر و ي خ ت ل ق لهم الحجج ا ل و ا ه ي ة من أ ج ل الدب عنهم م ث ل م ا صنع ح س ا ن في درسيه ذ ا في الدفاع و ا ل ت ح ا م ي في الدفاع عن سيف قب د ا ل باطل ف ن ه يهجر ويحذر منه ولا كرامه له والنصوص هذا يطول ذكرها ويطول الكلام عليها وقد قام أ خ و ن ا الفاضل خالد خالد بن دخوة الظفير جزاه الله خيرا بجمع هذه النصوص التي فيها اجماع العلماء من اهل ا ل س ن ة على التحذير من اهل البدع او على وجوب التحذير من اهل البدع وعلى وجوب هجرهم ومجانبتهم في كتاب نعم سماه نعم إ ج م ا ع العلماء على وجوب التحذير وهجران أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء وكلام حسان هذا ا ل أ خ ي ر ي ع ن ي إن ص ح فيه شيء لانه يقدم إ ل ى ا ل و ل ا ه حقا في باب الجرح ويؤثر لنا ت تسمى ي بالحدادية ي وسوف ك ل ن و ق ف ة معها إ ن شاء الله في وقتها وفي الوقت المناسب هذه الفرقه ة يعني باختصار ي ف ر قامت ة ق على إ س ق ا ط أ ئ م ة ا ل س ن ة الكبار وعلى تتبع ذلات هؤلاء الامه الذين عرفوا بالذب عن أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة ليس ا ل أ د ع ي ا ء نحن نتكلم عن الرؤوس أ م ث ا ل ا ل إ م ا م أ ح م د وامثال مالك والشافعي وابن المبارك وسفيان الثوري و ص ف ي ا ن النويينه وحماد بن زيد وحماد بن سلمه وابن ت ي م ي ة و الشوكاني وابن باز والالباني إ ل ى اخر الكبار. فامثال هؤلاء نعم وان وقعوا في خطا وقعوا في ذله فانه م يحذروا من خطئهم كما بينا ولكن لا يحكم عليهم ابدا بما يحكم به على اهل البدع والاهواء من رؤوس اهل البدع فحسان اراد ان يلبس الأمر. فجعل ت ح ذ ي ر الا ان هؤلاء من أ ن ث ا ل ه ومن أ ن ث ا ل سيد ق د ومن هم على شاكله هؤلاء من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يعدوا من صنيع ا ل ح د ا د ي ة مع العلماء الكبار الذين يتتبعون ذلات العلماء الكبار فجعل تتبع ذلاته وتتبع ذلات أ م ث ا ل ه من القصاص ومن الحزبيين ها؟ ومن رؤوس الغلو في التكثير من الخوارج ك أ ن ه من صنيع ا ا ل ح د ا د ي ة الذين يتتبعون ذلات العلماء الكبار فجعل نفسه وجعل إ خ و ا ن ه من القصاص ها؟ ومن الوعاظ الذين صاروا على طرق اهل الاهواء من الخوارج وغيرهم م ن جعلهم في مصاف العلماء الكبار الذين ما ينبغي ان يحذر منهم بسبب ذله او ذلتين وهل ذلات هؤلاء تشبه او تماثل ولو من قريب ما وقع فيها الكبار من من من بعض الأخطاء؟ <تصفيق> وهل هم وصلوا إ ل ى م ر ت ب ه هؤلاء الائمه حتى يعاملوا بمعاملتهم <تصفيق> هل وصل سيد ق ب وحسن البنه ومن ا ل و و و د د م على شاكلتهم من كبار ل اهل أقول أ بل من من صغار كبار أهل البدع في هذا الزمان ومن المؤصلين للبدع هل وصلوا إ ل ى م ر ت ب ة العلماء الكبار إ ن ه م في أ ح س ن أ ح و ا ل ه م يعني لو لينا القول فيهم وكنا من إيه إيه يعني من إيه؟ من الذين لا يشتدون عليهم وهذه ا ل ش د ة في الحق نقول إ ن ه م جهال ليسوا علماء فكيف يريد منا حسان وغير حسان أ ن نعاملهم م ع ا م ل ة العلماء الكبار ام ث ا ل ابن خ ج ر والنووي الذين صدرت منهم بعض الذلات في أ ب و ا ب العقيده ة م لهم علمي لهم ليس وليس اشتغال بالغلوم رصيد رصيد علمي. وليس لهم أي اشتغال الشرعية على طريقه اهل السنه、طيب. ثم كيف يريد حسان من الشباب أ و من أ ه ل العلم ليس من الشباب أ ن يعاملوه م ع ا م ل ة العلماء الكبار وليس من العلماء الكبار أ ي ن رصيد محمد حسان العلمي في خ د م ة العلم وفي خ د م ة الكتاب و ا ل س ن ة على طريقه العلماء الكبار إ ن أ ح س ن أ ح و ا ل محمد حسان أ ن ه قصاص واعظ يعظ الناس فقط ويتبع العلماء الكبار ي أ خ ذ بفتاوى العلماء ولا يجوز لهم ن يفتي خصوصا في المسائل العظام التي تتعلق ب أ ص و ل اهل ا ل س ن ة من عند نفسه إ ل ا أ ن يكون له مستند من كلام أ ئ م ة ا ل س ن ة إ ن رصيد محمد حسان كله طوال هذه السنوات هو مئات من الشرائط والدروس ا ل م س ج ل ة في الوعظ و ا ل ت س ك ي ر فقط وان إ ن شرح ش ي ئ م أو شرح كتابا واحدا أ و حتى كتابين من كتب ا ل ع ق ي د ة فلم يتبع سبيل العلماء الكبار من ع م ة السنه في شرح هذه الكتب ومن ثم وقعت مثل هذه و... ونحن ي ع نقول ي ن لمحمد حسان ي ان كنت صادقا في نصحك للشباب فعليك أ ن تدلهم علي, على كتب العلماء الكبار وان تدلهم على فتاه العلماء الذين أ ف ت و ا في هذه المسائل التي و يقود فيها بعاطفته بعقله علي أ ن يرشد الطلاب والشباب إ ل ى الفتاوى التي ذكرها العلماء في هذا الباب نحو فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي والشيخ ابن وثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم في م س أ ل ة التحذير من أ ه ل البدع في م س أ ل ة الكلام في ا ل أ ش خ ا ص والرجال وفي م س أ ل ة الموازنات بين حسنات وسيئات المخالف ها؟ وفي الخصوص سيكبب مسألة ع ل ي ه أ ن يرشد الشباب و ط ل ب ة العلم إلى هذه الى ف ت ا و بل الواجب ل ع ي هذه أن يقرأ عليهم ه الفتاوى إن كان يعني صادقا في نصفه وإن كان صادقا في والتي نسمعها إن إلا كان نصفه كان نسمعها أنهم قوان صادقا صادقا دعواه التي ادعاها شاء الله في أنهم لا, لا يقول في في وصوف في ولهم سلف فيهم انه لا ي ق و ل ش ي ئ ء عند نفسه وانما هو ي ق و ل بكلام ا معي ف أ ي ن هذه الفتاوى لماذا كتمها ولماذا أ ص ر على كتمانها إ ن كان صادقا و إ ن كان لا يدلس على الشباب هذا الكلام وسوف ن ق ر أ عليكم هذه الفتاوى إ ن شاء الله حتى يتبين لكم ما كتمه حسان وما دلسه بهذا الكلام ن ارفعوا الصوت ا ل ق ض ي ة دي ش ف ت ه ة او الدوره دي التعليم انت ر فتشت وخلصت حتى مسائل هوا هوا في ك ت ي ر من الدروس مش مسائل د ي ومسائل ش خ ص ي ة يعني تصور م س ا ل ا ل ر ن اللي بعتله س ع ل ي ن جدا عليا و ي ت ك ل م و ك ل ن و ا شديد ما لم تكن بدي اقسم بالله م ر ن انما ا ب ر ا ع يعني حينما يسيئ ل ي بعض من اخوانه الله مستحيل يعني مازال يسير على ا ل و ت ي ر ة نفسه ينصح ع ي ي ن الشباب أ ي ض ا أ ن ينشغلوا بحفظ ا ل ق ر آ ن عن الكلام والتحذير من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ونقول له وهل يعني التحذير من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء واتباع سبيل السلف الصالح في هذا الباب يتعارض مع حفظ ا ل ق ر آ ن هل نصح ا ل إ م ا م أ ح م د السائل الذي س أ ل ه ل م ا قال له هذا الرجل يكون كذابا أ و لا يحفظ الحديث إ ل ى آ خ ر ما قال, هل نصح قال ودعك من هذا وعليك أ ن ت ت ش غ ل ح ف ظ ا ل ق ر آ ن فقط وكذلك أ ي ض ا ي عبد ن ي ع الله ا بن أ ح م د في مسائله ل أ ب ي ه يعني س أ ل ه يذهب ع ن ي ي أ ح د أ ص ح ا ب الحديث إ ل ى ا ل ر ج ل يكون مرجئا أ و شيعيا أ و ي على ن ي ع شيء من خلاف السنه احذر منه فقال له ان كان, إن كان صاحب بدعة هو إ م البدعه م في هذه ا ويدعو إ ل ي ه ا ت ح ذ ر منه هكذا ن ص ي ح ة ا ل إ م ا م الحريص على السنه ف ك أ ن حسان يسير على طريقه هؤلاء الذين يعني يهتمون ع ن ي ي بجانب ا ل ع ب ا د ة فقط ولا يعني يعطون جانب العلم وجانب السنه ة أو نصر أصول أ نصر ل الاهتمام س ن ة ل ا البالغ الذي ينبغي أ ن يعطى له هو ينصح الشباب بالانشغال ب أ م و ر التعبد من قيام الليل ومن حفظ القران معز بلا شك حق وخير ولكن لا يتعارض هذا وما يقدم هذا على الانشغال بتعلم أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة وبالذب عن اصول أ ه ل ا ل س ن ة وبالتحذير من رؤوس أ ه ل ا ل أ ه و ا ء المخالفين ل ل س ن ة ف نسال ح ن ن أيضا حسانا نريد منه أ ن يبين لنا ما, ما حال هذا الشيخ الذي ي س أ ل عنه هذا الشاب الذي ضرب به المثال يقول إ ن شابا يظل ثلاث سنوات ي س أ ل عن أ ح د المشايخ ها و ك أ ن هذا الشاب يعني ليس له شغل ش غ ل الا هذا و ك أ ن هذا الشاب كما يصور لنا حسان بهذه ا ل م ب ا ل غ ة يعني الغير ح ق ي ق ي ة إ ن هذا الشاب ترك ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وترك ص ل ا ة ص ل الليل ة ا وترك طلب العلم وترك يعني الواجبات الشرعيه التي عليه وظل طوال ليله ونهاره ليس له شغل إ ل الا أن أ ي س عن ه ذ ان ل ش ي خ م ا ا ل م ش يسال خ <تصفيق> طيب نريد من ح ن أن يبين ن ا م ن هذا الشيخ اللي سأل جاء عنه هل هو من أهل ا ل س ن ة أ م من من وإن كان من أهل السنة أن يبين وأن ينصح أهل أهل فعليه البدعة ل ا ش ب ا ب أنه ما ي ن أن ينشغلوا السنة ب لتتبع عليهم غلات علمة السنة. <تصفيق> إن كان لهم زلات لهم وفي الوقت نفسه أ ي ض ا ينصحهم أ ن ي ت ع ل م و ا أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن ي ت ع ل م و ا ا ل عقيد ا ل ص ح ي ح ة و أ ن ي ح ذ ر و ا من أ ه ل البدع و ا ل ه و ا ا ء ل ذ ي ن يخالفون هذه ا ل أ ص و ل و أ ن يبين لهم الفارق بينه <تصفيق> ان ش غ ا ل ب ت ت ب ع زلات أ ه ل ا ل س ن ة وان ل ا ش غ ا ل و ا بسؤال علماء ا ل س ن ة عن زلات و أ خ ط ا ء وضلالات أ ه ل ا ل أ ه و ا ء فالشاب إ ذ ا س أ ل عالما من العلماء عن اخطاء وضلالات ع ن أ ص ح ا ب البدع حتى يعني يحذر ع ن ي ي منها وحتى لا يتلقى عن هذا المبتدا فانه لا يزم على هذا السؤال ولا نعم نعم ولا ينبغي له ان يقال انك أ خ ط أ ت بهذا ا ل أ م ر نعم أحمد طيب بارك الله أخوك اذهب إ ل ى البيت واني من وإن اصرم فبارك الله فيكم فان الواجب عليكم ان ان تتعلموا اصول اهل السنه ة وان يعني تتبين اصول أ ه ل البدع المخالفين من هذه ل أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة حتى ت ت س ب يستبين ن و وحتى ي لكم سبيل المجرمين و إ ذ ا س أ ل ت م العلماء عن أ ه ل البدع إ ن هذا الواجب عليكم. الواجب عليكم أن تسألوا الغلماء ولا تنخدعوا ا بكلام حسان هذا الذي أ ر ا د أ ن يشغل الشباب بالمفضول عن الفاضل فان الانشغال ب ا ل ع ب ا د ة على غير علم يوقع صاحبه في البدع ومن هذا وقع الخوارج فيما وقع فيه ي ن الخوارج انشغلوا نعم باحسان ا ل ص ل ا ة وباحسان ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن يحقر أ ح د ك م صلاته إ ل ى صلاتهم وصيامه إ ل ى صيامهم كانوا صواما ق و ا م ا ولكنهم يمرقون من الدين مروق السهم والرمي ما نفعتهم عبادتهم م ن ت ف ع بهذه ا ل ع ب ا د ة لماذا ل أ ن ه ا كانت على خلاف أ ص و ل أ ه ل السنه ها؟ فالانشغال ب ا ل ع ب ا د ة عن العلم النافع والانشغال ب ا ل ع ب ا د ة عن الحذر والتحذير من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يوقع صاحبه في البدع ويوقع صاحبه في شراك أ ه ل البدع إ ن حسانه بهذا قصد أ و لم يقصد يريد أ ن يوقع الشباب في شباك وفي شبهات أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ل أ ن ه ا ل آ ن يوصي الشاب ب أ ن ينشغل فقط ب أ ن يحفظ ا ل ق ر آ ن و أ ن يقين الليل ولا ينشغل بتعلم أ ص و ل اهل ا ل س ن ة ولا ينشغل بالسؤال عن البدع و ا ل أ ه و ا ء التي قد يكون مر ة بها أو قد, يكون قرأها في كتاب او قد يكون سمعها من هؤلاء الدعاء الذين هم على ا ل س ا ح ة فيقول لنا لا ت س أ ل عن فلان لا ت س أ ل عن هؤلاء ولا تنشغل بهم و خ ذ م ا عندهم هكذا واذا انت انشغلت بهؤلاء وانشغلت بالسؤال عنهم فانت بهذا يعني وانت يعني تضيع وقتك وأنت بهذا يعني يعني ك أ ن ك وقعت أ ن ت في ب د ع ة هذا بلا شك ليس من نصيحه الواجب عليه أ ن يدل الشباب على العلماء الذين ي س أ ل و ن في المسلات يقول لهم عليكم إ ن شككتم في أ م ر أ و إ ن شككتم في فلان عليكم ان ترجعوا إ ل ى هؤلاء العلماء الكبار ي س أ ل و ه م انصح الشباب أ ن يتكلموا في فلان أ و ع ل م بلا بينه لا لا يجوز لمسلم أ و لشاب أ و لطالب علم مبتدئ أ ن يتكلم في أ ح د بغير بينه و بغير حق إ ن كان عنده علم يتكلم بعلم إ ن لم يكن عنده علم فليرجع إ ل ى العلماء ي س أ ل ه م هل فلان هذا على حق أ م على باطل هل فلان هذا على س ن ة أ م على بدعه ف إ ن و ا ج ب ع ل ى ع ل م ا ء يحذرون منه ويحذرون من كتبه ومن بدعته فقد قام بالواجب عليه ف... فلا تنخدع ب ا ل إ ط ل ا ق ا ت التي يعني قد يكون شيء منها حق ويراد به, ويراد به الباطل ف إ ن ا ل ع ب ر ة ليس بله ب ا ل د ع ا و ة ولكن ا ل ع ب ر ة بالبينات إ ن حسان قد ادعى في رسالته هذا دعاوى ع ر ي ض ة بعضها اختلقها من خيالاته والبعض ا ل آ خ ر قالها ليضلل الشباب عن السبيل الصحيح وقد بينا لكم يعني شيئا من, من هذا في كلامنا السابق طيب مازي بشكل بعضاً لكن اهل بدعم لكن اهل بدعم ليه يا مونالي ه و ا ل ل ي اخر صور للصور و ل د من مش على موقع مشهد وقسم موقع على ش ر ك ة الانترنت برضو محمد حسان هو المبتدع ليه اهل ي بدعم ما نظهر نفسي الا ل ت ط ص ن التوحيد و ا ل س ن ة ما زال حسان يستمر في هذه الدعاوى ا ل ع ر ي ض ة قم صل ي صلي تحيه المسجد ف ه ويقول ان فلانا احضر له و ر ق ة من كتاب ويقصد بهذا الكتاب كتابي الكواشف الجليه في الفروق بين ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة والدعوات ا ل ح ز ب ي ة ا ل ب د ع ي ة وقد كنت أ ش ر ت إ ل ى بعض أ س م ا ء من ذكرهم من أ ن ه م قد خالفوا السنه ونقلت شيئا من فتاوى العلماء في التحذير منهم ل و كان محمد حسان صادقا لنقل أ و ل ق ر أ على, على مستمعيه فتاوى هؤلاء العلماء الكبار حتى يظهر حتى يظهر للسامع هل فعلا هؤلاء يعني أ ص ح ا ب بدعه ام هم يعني قد ا ك ت و ر ي عليهم بهذا التحذير ولكنه ي على ن ي ع عادته في هذا الدرس ي ق ر أ أ و يذكر ما يوافق هواه ويكتم ما لا يوافق هواه ف إ ن ه لو ق ر أ على الشباب فتاوى العلماء الكبار في ا لسقطت ت ح الحوالي ذ ي ر صفر من ومن ل العودة العمر ل م ومن ومن ا ناصر عائد ا ن ر ن ل س ق دعواهم ولما كان ه ل ا ك داعي لان يكمل الدرس لانه يتهم من يحذر من هؤلاء او ياخذ بكلام العلماء الكبار في التحذير من هؤلاء وأنهم قد في بعض البدع في التحذير شيء هؤلاء وقعوا البدع ووقعوا الخوارج من وأنهم من منهج قد بعض أ ن ه يعد من مغلات ا ل ت ش ر ي ف وبالتالي ما يسعوه أ ن ي ق ر أ هذه الفتاوى لو ق ر أ ه ا لسقطت د ع و ة ل أ ن ه ا ل آ ن يصور للمستمعين أ ن ي ص و ر ن أني ي لما ذكرت هؤلاء في هذا ا ل كتاب في ك ت الكواشف ب ا وقلت ان هؤلاء قد وقعوا في شيء من البدع وذكرت فتاوى العلماء في التحذير منهم ها؟ يصورني على أ ن ي ا ل مغلات ا ل ت ج ر ي ف طب اقرا أ ق ر أ فتاوى العلماء حتى تكون هي الفيصل ا بيني وبينك هل أ ن ا الذي خ ل ف ت العلماء أ م أ ن ت إ ن كان صادقا فعليه أ ن يصدع بفتاوى العلماء الكبار إ ن كان تابعا العلماء على حسب د ع و ا ه و أ خ ذ يدن ا في هذا الدرس إ ن ه يسير على طريق العلماء الكبار و إ ن ه ما يستحل أ ن يذكر شيئا م الا ي س ت ح أن يذكر ي ش ئ إلا وله مسترد من كلام العلماء فنحن سوف ن ق ر أ عليه فتاوى العلماء الكبار في التحذير من بعض من ذكر حتى تسقط تسقط دعواه ويسير وي ويفتضح أ م ر ه ويظهر لكم تدليسه و أ ن ن ا لم نفتر ي عليه و أ ن العلماء الذين حذروا منه ما افترعوا عليه في تحذيره كتاب الكواشف اقرا أ من د ع ت ي الحزبية من د ع ا ت ي الحزبيه الذين ت ظ ا ه ر و ا ب ا ل س ل ف ي ة <تصفيق> ثم بان أ م <أمرهم> ر ه م سفر الحوالي وسلمان العودة وعائد القرن حضيرة وضهم الله إلى أهل السنة والجماعة سفر الحوالي في ر ا ل ل ح في شريد من شرحه على العقيده ا ل ط ق ا و ي ة إ ن ا ل م ظ ا ه ر ة ا ل ن س و ي ة أ س ل و ب من أ س ل ي ب الدعوه والتاثير قال سلمان ا ل ع و د ة في د ر س ي للنساء فقط اننا سمعنا في البلاد الاخرى اخبارا س ا ر ة على ا ل ع و د ة ا ل ص ا د ق ة خاصه في اوساط الفتيات الى الله و سمعوا الصاخبة في عز وجل ا ا وبلغ العدد فيها ما يزيد على مئات、الكلوم. اكمل كلامنا فقال عهد ا ل ك ر د ن والذي نفسي بيده لقد خرج في الجزائر في يوم واحد س ب ع م ا ئ ة أ ل ف ا م ر أ ة م س ل م ة م ت ح ج ب ة يطالبن ا بتحكيم شرع الله <تصفيق> الله سماحة, سماحة الشيخ العزيز الله باز الله شعبان مستقبل قلت سئل رحمه مدينة سنة عبد بن عبد الله بن باز رحمه الله في شعبان سنة في مدينة جزة في في 1912 هل المظاهرات ا ل ر ج ا ل ي ة و ا ل ن س ا ئ ي ة ضد الحكام والولاه تعتبر و س ي ل ة من وسائل ا ل د ع و ة وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أ و في سبيل الله فاجاب الشيخ رحمه الله, الشيخ رحمه الله لا أ ر ى المظاهرات ا ل ن س ا ئ ي ة و ا ل ر ج ا ل ي ة من العلاج ولكن, ولكن انا أ ر ى أ ن ه ا من أ س ب ا ب الفتن ومن أ س ب ا ب الشرور ومن أ س ب ا ب بغض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق ا إلى ل شرحها ع ي ة ش ر أ ه ل العلم وشرحها أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ت ب ا ع ه ب إ ح س ا ن ب ا ل م ك ا ت ب ة والمشافهه مع ا ل أ م ي ر ومع السلطان والاتصال به ومناص... ومناصحته والمكاتبه له دون التشهير على المنابر ب أ ن ه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان هكذا هكذا نصح الشيخ ابن باس من أ ر ا د أ ن ينصح الحكام ع ل ي ه بالاتصال عليه م ن استطاع و أ ن يكتب إ ل ي ه م ا ل ن ص ي ح ة و أ ن يراسلهم إن استطاعوا هذا م ا ي ص و ر أ ن ت من السهل عليك أ ن تكتب ر س ا ل ة فيها ن ص ي ح ة وترسلها إ ل ى أ ح د الوزراء وتصل إليه وكذلك ل ه أن ت ر س اليه إ ى إلى الحاكم أو ر ئ س ا ل ج م و وتصل ر ي إليها النصيحة من من النصيح الذي عليه ة هذا السهل هذه هذا كان السلف الصالح ناصحا من من إن كنت فعلا هذا الذي صار عليه ا ل ص ح ا ب ة و ا ل س ل في الصالح ف م ن ا ص ح ة ا ل أ م ر ا ء وليس من النصيحه ان تخرج في مظاهرات وخصوصا اذا كانت هذه المظاهرات فيها النساء فهل سفر الحوالي معايض القرني وسلمان ا ل ع و د ة وافقوا العلماء الكبار ام خالفوهم, خالفوهم وهذه ا ليست م خ ا ل ل ف ة ص غ ي ر ة ل أ ن ه م يفتحون باب الخوارج على مصراعيه بفتاويهم هذه التي ينصحون فيها الشباب م س ا ء ورجالا إ ل ى الخروج في مظاهرات بل يعتبرون هذا أ ح د أ س ا ل ي ب الدعم وقال رحمه الله في معرض رده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سادسا ذكرتم في كتابكم فصول من ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن من أ س ا ل ي ب النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل د ع و ة التظاهرات أ ي ا ل م ظ ا ه ر ة ولا أ ع ل م نصا في هذا المعنى فارجو ا ل ا ف ا د ة عمن ذكر ذلك و ب أ ي كتاب وجدتم ذلك ف إ ن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب أشياء أني عبد عبد مؤسسي جمعية إحياء في الكويت المجازل الرحمن عبدالقارق الطراث على من رده عبد وهو ومن كبار دعاتها سابقا ويعد من كبار الحسبيين إ ن كان سلفيا في أ و ل أ م ر ي ه ف إ ن لم يكن لك يرد على عبد الرحمن عبد القارب ويبين ما عنده من خ ط أ في المنهج ويحذر من هذا ا ل خ ط أ ه ل الشيخ ابن ع ب ا ز من غلاه ا ل ت ج ر ي ح او من يريد أ ن يفرق الصفر ف إ ن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك ل أ ن ي لا أ ع ل م في شيء من النصوص ما يدل على ذلك ولما قد علم من المفاسد الكثيره في استعمال المظاهرات ف إ ن صح فيها نص فلا بد من ايضاح ما جاء به النص إ ي ض ا ح ا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم ا ل ب ا ط ل ة والله المسؤول أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م للعلم ا ل ن ا ف ع والعمل الصالح ان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا و أ ن يجعلنا من الهداه المهتدين إ ن ه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال رحمه الله الله رسالة عليكم رحمه في أخرى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إ ل ى ح ض ر ه الابن المكرم صاحب ا ل ف ض ي ل ة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق وفقه الله لما فيه رضاه ونصر ف فيه ق ه الله رضاه لما و به دينه آمين س ل امين ع ل ك وبركاته م ورحمة أما و الله ل بعد فقد ص ي الكريم وصرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم كتابكم تضمنه ما الموافقة ما به من على ف أ س أ ل الله أ ن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا و إ ي ا ك م من الهداه المهتدين إ ن ه جواد كريم وما ذكرتم حول ا ل م ظ ا ه ر ة فقد فهمته وعلمت ضعف سند ا ل ر و ا ي ة بذلك كما ذكرتم لان مدارها على إ س ح ا ق بن أ ب ي ف ر و ة وهو لا يحتج به ولو صحت ا ل ر و ا ي ة ف إ ن هذا في أ و ل ا ل إ س ل ا م قبل ا ل ه ج ر ة وقبل ت م ا ل ا ل ش ر ي ع ة ولا يخفى أ ن ا ل ع م د ة في ا ل أ م ر والنهي وسائر امور الدين على ما استقرت به ا ل ش ر ي ع ة بعد الهجره ر يشير إلى يحتج بعض من يجيز المظاهرات المظاهرات غيرهم أخرجها ة نواية نعم هنا من من من الإخوان من بعض بعض نعين المباز الشيخ إلى يحتج يجيز يجيز حزب أبو غ ويعني مجمل هذه ا ل ر و ا ي ة أ ن عمر بن الخطاب لما أ س ل م أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به وخرج مع ا ل ص ح ا ب ة يعلنون إ س ل ا م ه م في جوف ا ل ك ع ب ة و ك أ ن ه م يتظاهرون عليها على الكفار وكما بين الشيخ ب ن بازنا أ ن هذه ا ل ر و ا ي ة في إ س ن ا د ه ا إ س ح ا ق إ س ح ا ق بن ابي فروه ومطلوب فلا, فلا تصح هذه القصه ولو صحت كما قال الشيخ ابن باس في إ ن هذا كان قبل ا ل ه ج ر ة وقبل استقرار ا ل ش ر ا ء فلا يحتج بها ده لو لكن ل صحت لكنها لا تصح فليس للإخوان حجة اما ل ش ي خ ن ب ز ي يذكروا أن تراجع ر عبد ل ح ما ن عبد ل ل ل خ ا ا ق عن هذه ج ز ئ يتعلق ة أما ما ي ب ا ل ج م ع ة و ا ل أ ع ي ا د ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إ ل ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم ك ص ل ا ة الكسوف و ص ل ا ة الاستسقاء فكل ذلك من باب إ ظ ه ا ر شعائر ا ل إ س ل ا م وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى و ا س أ ل الله أ ن يمنحني و إ ي ا ك م وسائر إ خ و ا ن ن ا المزيد من العلم النافع والعمل به و أ ن يصلح قلوبنا و أ ع م ا ل ن ا جميعا و أ ن يعيذنا و إ ي ا ك م وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إ ن ه خير مسؤول والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته قلت واجتماع سفر وسلمان على تمجيد هذا الأسلوب الغربي الفاسد واجتماع تمجيد وعائض هذا سفر في الدعوه ليدل د ل ا ل ة و ا ض ح ة على المنحدر الذي انحدر إ ل ي ه ا ل ث ل ا ث ة بعيدا عن ج ا د ة علماء السلف وسئل ا ل ع ل ا م ة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هل تعتبر المظاهرات و س ي ل ة من وسائل ا ل د ع و ة ا ل م ش ر و ع ة فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ف إ ن المظاهرات أ م ر حادث لم يكن معروفا في عهد الخلفاء ن ب ي عليه في صلى الله عليه وسلم ولا ل ا عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ثم إ ن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أ م ر ا ممنوع ا حيث يحصل فيه تكسير الزجاج و ا ل أ ب و ا ب وغيرها ويحصل فيه أ ي ض ا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أ ش ب ه من المفاسد والمنكرات و أ م ا م س أ ل ة الضغط على ا ل ح ك و م ة فهي ان ت مسلمة فإن في... كانت, كانت مسلمه فيكفيها, في فيكفيها واعظا كتاب الله تعالى و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خير ما يعرض المسلم و إ ن كانت ك ا ف ر ة ف إ ن ه ا لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهرا وهي ما هي عليه من الشر ف الباطن لذلك نرى أ ن المظاهرات أ م ر منكر و أ م ا قولهم إ ن هذه المظاهرات س ل م ي ة ف ي قد تكون س ل م ي ة في أ و ل ا ل أ م ر أ و في أ و ل م ر ة ثم تكون ت خ ر ي ب ي ة وانصح الشباب أ ن يتبعوا السبيل من سلف ف إ ن الله سبحانه وتعالى أ ث ن ى على المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر واثنى على من اتبعوه... اتبعوهم ب إ ح س ا ن قلت ويكفيك أ ي ه ا المسترشد أ ن تقارن بين جواب س م ا ح ة ا ل ع ل ا م ة ا بن باز رحمه الله وغيره من العلماء النابع من أ ص و ل س ل ف ي ة ص ح ي ح ة وبين كلام ا ل ث ل ا ث ة النابع من أ ص و ل ق ط ب ي ة ب د ع ي ة ت ه ي ج ي ة لتدرك الفارق ولتدرك صدق فتاوى أهل اهل ل ل الأخيرة في التحذير ع م من في ؤ العلم ء ا ث ث ل ا ة ب د أن أشاعوا ف ت ن بين أبناء ا ل م كلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه سماحة سماء ل الشيخ العزيز الله أولا الرسالة التي أرسلها ك ة باز عبد بن إلى سمو الى أ م ي نايف العزيز العزيز ر ابن بن بن ابن بن بن الله الله باز حفظه الله ل عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وزير وزير الله من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إ ح ض ر ة صاحب السمو ا ل م ل ك ا ل أ م ي ر المكرم نايف ا بن عبد العزيز وزير ا ل د ا خ ل ي ة وفقه الله سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد ف أ ش ي ر إ ل ى كتاب سموكم م ا ل ك ر ي المتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعرض تجاوزات كل من سفر ابن عبد الرحمن الحوالي وسلمان بن فهد ا ل ع و د ة في بعض المحاضرات والدروس على مجلس ه ي ئ ة كبار العلماء في دورته ا ل ح ا د ي ة والاربعين ا ل م ن ع ق د ة بالطائف ابتداء من تاريخ كذا ضمن ما هو مدرج في, جدو في جدول أ ع م ا ل ه و أ ف ي د سموكم أ ن مجلس, مجلس هيئه كبار العلماء اطلع على كتاب سموكم المشار إ ل ي ه و م ش ف و ع لمجالس و د ر ر و و س ا ل م ذ ك ي ن و ن س خ ة من كتاب سفر الحوالي وعد كيسنجر وناقش الموضوع من جميع جوانبه واطلع كذلك على بعض التسجيلات لهما وبعد ا ل د ر ا س ة و ا ل م ن ا ق ش ة ر أ ى المجلس ب ا ل إ ج م ا ع م و ا ج ه ة المذكورين ب ا ل أ خ ط ا ء التي عرضت على المجلس وغيرها من ا ل أ خ ط ا ء التي تقدمها الحكومه ة بواسطة لجنة ل ت ش ك ا الحكومة فيها شخصان من أهل العلم أهل ويشترك من يختارهما معالي وزير الشؤون ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل أ و ق ا ف و ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د ف إ ن اعتذرا عن تلك التجاوزات و ا ل ت ز م بعدم ا ل ع و د ة إ ل ى شيء منها و أ ن ث ا ل ه ا فالحمد لله ويكفي و إ ن لم ي م ت س ل منع من المحاضرات والندوات والخطب والدروس العامه ة حماية والتسجيلات أخطائهما هداهما للمجتمع ل ل من و أ ل ه م ه م ا ر ج د ه م ا وقد طلب إ ل ي المجلس إ ب ل ا غ سموكم ر أ ي ه هذا و أ ع ي د لسموكم ب ر ف ق ة كتابكم المشاري اليه ومشفوعاته و أ س أ ل الله أ ن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموكم لما يحبه ويرضاه و أ ن يعين الجميع على كل خير إ ن ه سميع قريب الشيخ ابن باز رحمه الله حينما ي د ه و لخادم الحرمين الشريفين أ و يسموه وزير ا ل د ا خ ل ي ة يتهمون الشيخ ابن باز ب ا ل ع م ا ل ة بالحكام و أ ن ه يدعو لهم م د ا ه ن ة ونفاقا وهذا بلا شك يدل على جهل ا هؤلاء من منهج السلف أ و على تجاولهم على أ ق ص ى ا ل أ ح و ا ل ل أ ن السلف قد اتفقوا على أ ن ه لو كانت لهم د ع و ة ص ا ل ح ة لجعلوها في السلطان كما كان يقول الفضيل ا بن عياض وغيره لو كانت لي د ع و ة م س ت ج ا ب ة لجعلتها في السلطان ف إ ن بصلاح السلطان تنصلح ا ل أ م ة فلماذا تدعو عليه ادعو له ف إ ن هداه الله عز وجل فإن الله يصلح به كان الله الأمة هكذا ا يصلح ل به س ل ف يدعون ل ل لا يدعون عليهم سولى ح ك ا ثانيا م يدعون شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مراده بالبيان الصادر عن سماحته ف أ ج ا ب سماحته ه بما ن ص بما نصه, بما نصه, بما نصه فالبيان الذي صدر منا ن المقصود منه د ع و ة الجميع جميع الدعاء والعلماء الى النقد البناء وليس المقصود اخواننا اهل المدينه ة وليس المقصود اخواننا ل ل ا من د ي ة من ط ل ب ة العلم والمدرسين والدعاء وانما ل ي س ل الرياض م غيرهم مكة ق ص و او او و د جدة في في المقصود العمومى واخواننا المشايخ المعروفون في المدينه ليس عندنا فيهم شك هم اهل ا ل ع ق ي د ة ا ل ط ي ب ة ومن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة مثل ا ل شيخ محمد أ م ا ن بن علي الجامي ومثل ا ل شيخ ربيع بن هادي ومثل ا ل شيخ صالح بن سعر السحيمي ومثل ا ل شيخ فالح بن نافع ومثل ا ل شيخ محمد بن هادي الشيخ ابن باز بيانا فيها التحذير من بعض من هناك الدعاء وقام ك ا ن ي ص د ب ه التحذير الحوالي ل سفر س و ا ن ا ل ع و د ة و ع ا ا ئ ل ق ر ن ي و م ن على ش ا ك ل ت ه م فقام م ا ل ت ع ص ب و ن ه ؤ ل ا ء و ان ل م و و و ر من م أ الشيخ المتعصبين ابن باز إ ن م ا أ ن ز ل هذا البيان في التحذير من, من علماء ا ل م د ي ن ة ليس من ص ف ر وسلمان وإيه؟ <تصفيق> و, و... و... أ ص ح ا ب ه م ا فقام الشيخ ابن باز <تصفيق> ب إ ن ز ا ل هذا التصريح <تصفيق> الذي فيه البيان ب أ ن ه ما قصد علماء ا ل م د ي ن ة بنصيحتهم و إ ن م ا قصد العموم وكذلك قصد الخصوص من المذكورين <تصفيق> ثم بين ت س ك ي ت ه لهؤلاء العلماء أ م ث ا ل الشيخ محمد أ م ا ن جامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح السحابي ص ي و ب ا ل ن ب ة لتسكيته ل ف ا ل ح ر ي تسكية قديمة حيث إن فالح الحربي قد فإنها فالح إن بن نسأل هداه الله حاله الله وفاة الشيخ العلماء بيس قد فقط بعد على تغير يرده وقتحذر أن العلماء أ و ن ا ل لا يحابون أ ح د ا في دين الله وان إ ن ك وإن كان على حق س ا ب ق ف ا ل ع ب ر ة بحاله ليس ا ل ع ب ر ة بتاريخه خضر العكر المراد ولكن يشويشون ويتكلمون ويقولون وهذا الواجب الواجب الباطلي أهل الصيد في الماء العكر هم العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا. وهذا ليس بجيد. الواجب حمل كذا دعاة بجيد في في هم هذه حمل الكلام على أحسن المحامل الكلام على ثالثا وقد في منزل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة في وألف الشيخ العزيز منزل رحمه بمكة عام واربعمائة وأربعمائة م بن الله ثلاثة ل باز شهر عشر عبد رجب ج ساله ضم مجموعة من م العلم ش ا ي خ وطلبة وقد ل س أ أ ح د القضاه فقال س م ا ح ة الشيخ هل هناك ملاحظات و أ خ ط ا ء على سفر وسلمان ف أ ج ا ب ف ض ي ل ة الشيخ نعم نعم عندهم ن ظ ر سيئه في الحكام و ر أ ي في ا ل د و ل ة وعندهم تهييج للشباب و إ غ ا ر لصدور ا ل ع ا م ة وهذا من منهج الخوارج و أ ش ر ط ت ه م توحي إ ل ى ذلك رأيهم صفر حذر أفتى يعني في الذين يدافع عنهم حسان هنا ويتهم هكذا عنهم هنا العلامة وسلمان من حذر منهم وابن باز حال حسان غلاة التجريح بأنه من وكان ي ق و ل لماذا كما سوف يأتي كلامه ع ي ل م العلماء ذ تحذروا ا من ه ؤ ا ء واخذ يتباكى ي ه وكأن ل ل ع م ا لما حذروا من هؤلاء حذروا يعني من فراغ هكذا بين الشيخ ابن باز لماذا هو حذر من سفر أ ع ل ي ن ا اخر ك ل م ة ا ب ن باز ف أ ج ا ب فضيله ة الشيخ ل وق وقد س أ أحد فقال سماحة الشيخ ق فقال ض ا سماحة ا ل هل هناك ملاحظات وراي أ خ ط ا ء على س ف و س ل م ن فأجاب ف ض ل الشيخ ة ا ي نعم نعم عندهم نظر س في ا ل د و ل ة وعندهم تهييج للشباب و إ غ ا ر لصدور ا ل ع ا م ة وهذا من منهج الخوارج و أ ش ر ط ت ه م توحي إ ل ى ذلك كذا بيننا من هذا الصنيع ومن منهج الخوارج و ك ذ اين قال ش خ الهز أ ي نقل حسان م ث ل هذه ا ل ف ت و ة لماذا كتمها عن الشباب وهو بلا شك ق ر أ هذه ا ل ف ت و ة ل أ ن ه ق ر أ الكواشف ل أ ن ه يعرض بكلامه هذا الى الكواشف ل أ ن أ ن ا الذي ذكرته هؤلاء مجتمعين ك ت اعطاني ب واحد كما حسان هنا ذكرهم حيث قال أ أ ح د و ا ل ا خ و ة ورقتين ة أو و ر ق فيها ص ف ر الحوالي ومسلمان ا ل ع و د ة وعقد القرني وقال إن ه ؤ ل ان ء إ كاتب هذا الكلام يقول إ ن هؤلاء من أ ه ل البدع ثم أ خ ذ يتباكى عليهم لماذا يا أخي لماذا تحذر من هؤلاء لماذا يعني تذكرهم طب نحن ا ل آ ن نقول له لماذا ه ل ذكرناه ونقول لماذا أنت بقى لماذا انت ذ ا أ يا حسان وفقنا الله و إ ي ا ك لاتباع الحق لم تعرض على الشباب هذه الفتاوى إ ن كنت منصفا صاحب الحق يعرض ما له و ما عليه إن كان يعني باحثا عن الحق فيما يعرض ما له وما عليه ويترك الحكم ل ه ل ل م ن ص ق ي ن اما صاحب الهوى يعرض و يذكر ما له ويكتم ما عليه يحكم على سفر ر س ل م ا ن وعائد القرن أ ن ه م وقعوا في ب د ر ة الخوارج و ا ل م ع ت ز م ه فهل الشيخ ابن باز من غلاه التجريح نسأل هذا السؤال للداعية محمد حسان وللمتعصبين تكراره ونكرر عليهم السؤال. ولا نمل من عن عمد وعن علم فتاوى العلماء الكبار هؤلاء في التحذير من س ي د قب وفي التحذير من ص ف ر وسلمان و أ ظ ه ر ت للشباب أ ن الذين يحذرون من هؤلاء ك أ ن ه م أ ت و ا بهذا الكلام من عند أ ن ف س ه م لم يأتوا بهذا الكلام من كلام العلماء الكبار إن كنت تتبع سبيل العلماء كما فضل كلام العلماء الدين الألباني الله من كما محمد ورحمه يأتوا تدعي كنت تتبع تعالى بهذا ناصر إن سئل شيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله عن كتاب ظ ا ه ر ة ا ل إ ر ج ا ء في الفكر ا ل إ س ل ا م ي لسفر الحوالي هل رأيته؟ قال الشيخ رايته أ ي فقيل ت ه له ف ق ل ل ا ش خ ر أ ي فقيل له الحواشي يا شيخنا خ ا ص ة ا ل م و ج و د ة في المجلد الثاني فقال في في حافل الشيخ كان عندي أنا ثلاثين حينما كنت في الجامعة الإسلامية وسئلت مجلس عندي رأي مني أكثر كنت منذ نحو من سنة صدر عن ر أ ي ي في ج م ا ع ة التبليغ فقلت يومئذ ص و ف ي ة ع ص ر ي ة أ م ا ا ل آ ن خطر في بالي أ ن أ ق و ل بالنسبه لهؤلاء هنا تجاوبا مع كلمه الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف في كثير من مناهجهم فبدا لي أ ن أ س م ي ه م خ ا ر ج ي ة عصريه ة ف ذ ا الخروج الآن حين نقرأ من كلامهم في الواقع ينحو منح الخوارج الكبيرة يشبه حين في ينحو في تكفير مرتكب نقرأ من منح ولعل هذا ما أدري أن أقول غ ف ل ة منهم أ و مكر منهم وهذا أ ق و ل ه أ ي ض ا من باب قوله تعالى ولا يجرمنكم أ شنان قوم على أن ل ا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ما أدري لا يصرح لا يصرحون بأن كل كبيرة متفرة لا الكبائر ويسكتون أو يمرون على بعض الجوانب أدري كل لكنهم حول يصرحون يبندنون بأن كبيرة وهذا بعض على الذي أمرنا به. وقال أ ي ض ا عن كتاب ظ ا ه ر ة ا ل إ ر ج ا ء وما كنت أ ظ ن أن ان ل يصل وقال أ أيضا م ر بصاحبه ع ك ت الامر ب ظاهرة ا إ ر ج ء و ا ا كنت أظن أن أ ل م يصل بصاحبه الى هذا الحد ويبدو أ ن إ خ و ا ن ن ا المشايخ في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة كانوا أ ع ر ف بهؤلاء منا عن ا ل م د ي ن ة العلامه محمد أ م ا ن الجامي وعلامه ربيع, ربيع بن هادي وعبيد ا ل ل ا م ع الجابري و ا ل ع ل ا م ة صالح ا ل س ح ي م ي وعلماء إ ل ى آخر ا ل م د ي ن ة حفظهم الله ورحم ا ل أ م و ا ت منهم الذين كانوا أول أول من حذر من من سلمان ومن صفر ومن ع ق د ا ل ق ر ن ف القرن ش ي الألباني هنا يعني ي خ هنا ا هذا تحذيرهم ويقول ه رحمه م كلام العلامة كانوا صالح العثيمين رحمه الله تعالى سأل بعض الإخوة على بعض فضل سأل سأل الإخوة طلبة العلم حق محمد في الجزائر فضيلة بعض بن الشيخي الجزائر محمد بن صالح بن ا ل عن ث ي ي م عن فئات من الناس يكفرون الحكام من غير ضوابط وشروط فاشابه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, على علي الله, الله ف الحق ل وهو ي ع م و أ ر ا د ا ل م خ ا ل ف ة ولم يكن م ت أ و ل ا مثل أ ن يسجد لصنم وهو يدري أ ن السجود للصنم شرك وسجد غير متاول أ و ل ل له م م ه هذا ش ر ط و ا التسرع في التكفير كما لا يجوز التسرع في قولك هذا حلال وهذا حرام وأيضا سؤال للشخص سأل الشيخ ابن رحمه الله يجوز في يجوز في يسمع عثيمين قولك للشخص سأل رحمه و أ ي ض الخير يسمعون أشريطة م ننصحهم بعدم سماع ا العودة الحوالي قال ن بن فهد وسفر هل ذلك؟ ي ش بن م ي ن ب ا ك الذي ل الخير ل ه فيك ا في أ ش ر ط ت ه م موجود في غيرها و أ ش ر ط ت ه م عليها مؤاخذات بعض بين أشريطتهم ما هي كلها ولا أقدر, ولا أقدر أميز لك ما هي كلها ولا أقدر أميز لك أنا هي هي كلها؟ كلها؟ هذا ما ما ولا ولا وهذا لك لك ف س أ ل الشخص ابن عثيمين رحمه الله إ ذ ن تنصحنا بعدم سماع أ ش ر ط ت ه م قال شيخ لا أ ن ص ح ك ب أ ن تسمع, لا... لا تسمع اشرطه ل الشيخ ابن باز و أ ش ر ط ة الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي و أ ش ر ط ة العلماء المعروفين بالاعتدال وعدم ا ل ث و ر ة ا ل ف ك ر ي ة فرأيكم بين ن ص ي ح ة ا ل ع ل ا م ة ابن و ث ي م ي ن وغير ن ص ي ح ة محمد حسان العلامة وثيمين هنا و ث ينصح م ي هنا ن ي الشباب أ ن يستمعوا إ ل ى أ ش ر ط ة العلماء الكبار ويتباكى على أ ش ر ط ه الذين حذر منهم ا ل ع ل ا م ة ابن و ث ي م ي ن ف س أ ل ه السائل يا شيخ و إ ن كان ا لخلافه ي و ا فاين ق ب ن و م ي الذي هو الآن ي ت من س ح ب ا وسيمين فتوى أ ي ن ابنه وسيمين ذ ه إن كان سيمين لماذا لم ي ق ر أ ه ا على الشباب لا يذكر إ ل ا ما يوافق هواه فقط أ م ا الذي يخالف هواه من أ م ث ا ل هذه الفتاوى فإنه يضع عليها ويكتمها متعمدا ف س أ ل ه السائل يا شيخ و إ ن كان الخلاف في هذه ا ل ق ض ي ة مثلا إ ن ه م يكفرون الحكام ويقولون ب أ ن ه جهاد مثل في الجزائر ويسمعون وسفر الحوالي فهل هذا الخلاف فرعي أم خلاف في الأصول أصول والجماعة شريفة فرعي في يا شيخ فقال الشيخ لا هذا خلاف عقدي سلمان السنة أم من على لأن نكثر بذنب فهل الخلاف خلاف فقال لا خلاف أهل هذا هذا ألا أحدا ف س أ ل ه السائل هم يا شيخ لا يكفرون صاحب ا ل ك ب ي ر ة إ ل ا الحكام ي أ ت و ن ب ا ل آ ي ة ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون يكفرون الحكام فقط هذه الايه آ ي ي ة ف ه فقال ش خ ابن عطيمين م ر ح الله هذه الآية هذه فيها أ ث ر عن ابن عباس أ ن المراد الكفر الذي لا يخرج من ا ل م ل ة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفي ر أ ي لبعض المفسرين أ ن ه ا نزلت في أ ه ل الكتاب ل أ ن السياق في ذلك إن قوله ان ل أ ه أهل هذا هو هذا ا الكتاب لم. لم المسلمين الراجح خلاف الراجح الأموم كما الشيخ نزلت تنزل ولكن يعني بيّن بن لم وصلي فضل في في في موضع آخر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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كلام العلامة الشيخ مقبل الوادعي الله يعني هنا العلامة الله الحوارج وسلمان العودة القرن الخوارج الأخطاء الأصول ليست هاد هنا أخطاء أخطاء وعائد أخطاء رحمه قدم وسيمين رحمه يعني من يعني بين هي جنسي يعني في بن أن أن وأن هذه صفر مجرد أ خ ط ا ء ا ج ت ه ا د ي ة لا هم وقعوا في بضع الخوارج كما بين الشيخ ابن ه ا الوادعي الله تعالى رحمه الشيخ ق باس ل ب ن ه رحمه الله ا الوادعي د د في ر زحيح قرار هيئة كبار العلماء في توقيف مسلم العلماء وسلمان سفر قرار كبار وقال شيخ مقبل رحمه ا لقد ل ل ه نصحت سلمان وسفر و ق ا ل شيخ مقبل رحمه الله لقد نصحت سلمان لقد الله ل نصحت ا ع و د ة مرتين أ و ث ل ا ث و إ ن ي أ ر ى هذا القرار الذي اتخذته ه ي ئ ة كبار العلماء هو عين الصواب من أجل حماية المجتمع والمحافظة على وحدته فإنه الصواب والمحافظة ودرءا للفوضى والفتن فإنه لا يوجد عين المجتمع على أعلم حماية فيما من لا أجل أرض يسودها الامن والاطمئنان مثل ارض الحرمين ا ونجد يعني سيء يقصد قرار هيئة بايقاب وين لغيه الذي العلماء نعم وعائد بعد داعه العلماء هنا ممكن القرن كان لانه من هذا قرار كبار القرار والترازم وسلم هؤلاء ذلك ولكن قد صفر يكفينا تحزين و س ؤ ل شيخ مقبل رحمه الله هناك من يوزع شريطا لشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في سفر وسلمان ويقول هذا آ خ ر شريط في سفر وسلمان فماذا ترون في منهج سفر وسلمان وجزاكم الله خيرا فقال شيخ مقبل رحمه الله أ ن ا لم أ س م ع هذا الشريط و أ ن ص ح ه م ا بالرجوع و ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل ونسأل, ونسأل الله أ ن يتوب عليهما و أ ن يهديهما عما ك ا ن عليه ف إ ن ه م ا ضيعا كثيرا من الشباب وقد جاء من هذا صفر وسلمان ضيعا كثيرا من الشباب هذه ش ه ا د ة من أ ا ل احد ائمه الحديث في ه ذ ا ا ل ز م ا ن ل ع ل ا م ة مقبل ابن ه ا د ي الوادعي كثيرا من الشباب. كان ضيعا كثيرا من الشباب. وقد جاءتني رسائل ش ف و ي ة و خ ط ي ة أ ن الشباب بعدما حصل ا ل سفر وسلمان ر ج ع و ا إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة فهما داعيان نسال الله أ ن يصلحهما اقرأ وقد جاءتني رسائل وقد أخير له وخطية شفوية أ ن الشباب بعدما حصل لسفر وسلمان رجعوا إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة فهما داعيان ن س أ ل الله أ ن يصلحهما يعني حقيقة حقيقة الشيخ بعد رجع بعد أن استبان لهم حقيقة أمر وسلمان رجع الشباب هؤلاء إلى الكتاب والسنة بعد أن استبان لهم حقيقة أمر سلمان الشباب الشباب هؤلاء الكتاب المقبل لهم إلى لهم وسؤل الله أمر أمر سفر وسفر رحمه هل هناك احد من ا ل د ع ا ة في ا ل س ع و د ي ة تابع تابع محمد س ن و ر على نهجه ف أ ج ا ب الشيخ المقبل رحمه الله محمد س ن و ر هذا مؤسس م ج ل ة تسمى م ج ل ة ا ل س ن ة ومصدرها من لندن من بلاد الكفر ي ح ق أن تسمى بالبدعه و ل ي س ب ا ل س ن ة وهذا الرجل محمد سرور ينسب إ ل ي ه ف ر ق ة ا ل س ر و ر ي ة وهي إ ح د ى فرق الخوارج التي تفرعت عن القطبيه ة <تصفيق> وقد قال ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ه رحمه الله عن ا ل س ر و ر ي ة <تصفيق> قال ا ل س ر و ر ي ة هي خ ا ر ج ي ة ع ص ر ي ة وقد ا ت ب ع ص ف ر وسلمان و ع ا ئ د ق ر ن ي منهج محمد سرور عسر فهم على طريقه ا ل س ر و ر ي ة الخارجيه ة فاجاب ب ي الشيخ مقبض المقبل ل ه وجد من يتابعه ب ك س ر ة و أ ي د و ا فكرته ا ل خ ا ط ئ ة أ ن ه لا يجوز ا ل ا س ت ع ا ن ة ب أ م ر ي ك ا على المعتدي صدام البعث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله ليؤيد ا هذا الدين بالرجل الفاجر فهناك من تابعه على فكرته و ت أ ث ر بها مثل سلمان ا ل ع و د ة وكذلك سفر الحوالي لكن سفرا أ ق ل ت أ ث ر ا بها ولو جلس ا سفرا اخوان, إخوان صالحون ولو جالس سفرا إ خ و اخوان ن صالحون هنا هنا سفرا سفرا ولو جالس ولو إ صالحون فما, أظن... فما اظنه إ ل ا سيرجع أ م ا سلمان فقد خبط خبط عشواء وفي اليمن أ ي ض ا تابعه بعض بعض بعض المخذولين من أ ص ح ا ب ج م ع ي ة ا ل إ ح س ا ن و... يعني طبعا ً هنا ليست ق ض ي ة تتعلق ب ق ض ي ة استقدام, استقدام امريكا فقط ليست هذه أخطاء فقط ولكن أخطأ صفر ولكن أ خ ط ا ء ص ف ر في, في أ ص و ل ا ل ع ق ي د ة التي تبينت لنا من كلام الشيخ ابن باز م ن كلام الشيخ ابن ع ا م ي وقد وافقوا الخوارج في التهيج والتكفير ف التكفير في ي الغلوف、التكفير. كلام ا ل ع ل ا م ة الشيخ أ ح م د بن يحيى ا النجمي الله ل حفظه ت ع س ؤ النجمي الشيخ أحمد النجمي حفظه الله السؤال تعالى ا سؤال الكثير من الشباب ل ي ي س من م و ن من أشيرثة كل ل م س ن ا ع سعيد وعائد و وسفر الحوالي ومحمد تنصحونها؟ د ة القرني الكحطاني فهل فهل تنصحون هؤلاء الشباب بالتوقف عن سماع اشرطتهم فاجاب جنوب ل ل م مفتي منطقة ا ل الواقعة ن الشيخ م م معد من إمة ل العربية السعودية الآن الصنة ل ك كبار ة فأجاب ا هو أ ح م د النجمي رحمه الله سؤال, مرة أخرى. سؤال الكثير من الشباب يسمعون أ ش ر ط ة كل من سلمان ا ل ع و د ة وسفر الحوالي ومحمد سعيد ا ل ك ح ط ا ن ي وعائد القرن فهل بالتوقف هؤلاء أشريطتهم أشريطتهم فيها يعرفه الشباب الشيخ لأن لا هؤلاء الشباب تنصحون عن سماع فأجاب الشيخ نعم. لأن قد يكون ويغترون سماع فأجاب شيء قد نعم وقد بجيد كلام لوحظ على هؤلاء كلام ليس بجيد. بل هو مما ينبغي تركه ورجوعهم عنه حتى إ ن عائد القرن وفقه الله قد تراجع عن س ب ع ة عشر م س أ ل ة ونرجو أ ن يتراجع عن الباقي منها قوله صل ما شئت وصوم الدين لا لا يعرف من صلى وصام أ ن ت قصيص من الرهبان ما أ ن ت من أ ح م د يثريك يعني هذا القرن الملامة هذا هنا يقصد هذه الابيات أ ن ك إ ذ ا لم تخرج بالجهاد المزعوم يقصد بالجهاد المنازعه الحكاميه تخرج في المظاهرات وتخرج في الانقلابات والاختيالات هذا هو الجهاد عندهم هو جهاد الخوارج ف أ ن ت وان صليت و إ ن صمت و إ ن تعلمت العلم فلن ينفعك هذا ف أ ن ت قسيس من الرهبان و ر أ ي ت هذا الغلو م فرأيتم ه ذ ا الغلو، ر أ ي ت م كيف يدافع حسان على امثال هؤلاء الذين قالوا هذا الغراء مثل فهو على شاكل ت ه م هو ي و ا ف ق ه م المنهج، وله تصريحات في مواضع أ خ ر ى سوف نذكرها يوافق حسان ا ل غ ل ا ء من ا ل خ و ا ك ر ص هذه ا ل ق ص ي د ة ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه ا ق ص ي د ة لا ينبغي سماعها وهو ي أ م ر فيها بالخروج على الولاه ونرجو له أ ن قد تراجع عنها فأقول لسفر فيه يعرفه في نفس الخطأ والأحسن أن الأشرطة أيضا قد وقد وكلام وبعض يكون ثول الموضوع مثل الكلام لسلمان كلام الذي لا إلا العلماء لطالب العلم من سماع هذا هذه يترك شيء أ ن يترك سماع هذه الاشرطه أ ط ل العلماء الرحمن آ ن النجم إن يقول في أ ة ل الآن ا أخطاء فيها يعني المبتدئين العلماء ان ه يقولون إن كل ما ذكره في هذه ا ل أ ش ر ط ة أو كتب كله ت ب ك باطل لا ما يوجد أ ح د على وجه ا ل أ ر ض كل كلامه باطل وكل كلامه باطل ج م ل ة وتفصيلا الباطل اذا اختلط بالحق و إ ذ ا غلب على الحق ف أ ن ت لا تستطيع أ ن تميز فنحن لما نحذرك من شرائط سفر وسلمان ومحمد حسان من على شاكله ك ل ل ت ي ن يعني هذا أن هذا ما ا ق ل و في هذه باطل بل فيه حق وفيه فيخيل تستطيع أن تميز بين عليك هذه هذا الشرائط باطل باطل لا الحق والباطل فيخيل عليك الباطل بل ولكنك حق أن وتتبع هؤلاء على باطلهم دون أي ان تشعر وهذا م خ ز ى فتوى شيخ النجمي إنه قال ف ه ا بعض الشباب أ أن خ ط تستطيع ا التي لا تميزها سؤال ا ء ل بعض يطعن في ص ح ة البيان الموجه حول تجاوزات سلمان ا ل ع و د ة و ص ف ر الحوالي ويقولون بعدم ص ح ة نسبته إ ل ى ه ي ئ ة كبار العلماء و إ ن م ا هو مفترى عليهم من قبل ا ل ح ك و م ة فهل هذا الزعم صحيح أم إنه خ ل ام ف ذلك أ إ ن ه خلاف ذلك هناك أصدرته المتعصبين وسلمان يقولون إن البيان الذي هيئة كبار العلماء التحزير بعض وسلمان من صفر صفر هيئة في إ ن هذا بسبب ضغط ا ل ح ك و م ة عليهم او ان هذا البيان مختلط ق ب أ ي ن أ ن ت م تحذير العلماء الاخرين آ خ ر ي ن هل ل على ح ك و م ة ضغطت ش ي مقبل بن هادي؟ ما حكومة المملكة بالشيخ مقبل مقبل اليمن الحكومة العلمة علاقة بن بالشيخ الشيخ هل على الألبانية بن بن هادي؟ هادي؟ هادي في اليمن. هل ضغطت ح م العلمة ه الله؟ ا ا ل ل أ ب ن في ا ل أ ر د في ليس السetrاخ له أي علاقة بالمملكة أي فاين ض غ ط ا ل ح ك و م ة على أين ضغط ا ل ح ك و م ة على مثل هؤلاء فطبعا يعني هؤلاء إ ذ ا عجزوا عن ا ل ح ج ة ل ج أ و ا إ ل ى مثل هذه الطرق يقولون انتم تحذرون مثلا من حسان من ف و ز السعيد و ن ب د المقصود لانهم يكفرون الحكام أ ن ت م ت ذ ف ك ر و ن الحكام أ ن ت م تفعلون هذا ل أ ن ك م عملاء ا ل أ م ن ا ل د و ل ي نفس هي ا ل ط ر ي ق ة نفسها وهل الرسول صلى الله عليه ل و س محذر من الخوارج ا ل أ و ا ئ ل هل كان يحذر لذي الخوارج من بالنسبة هل عبد الله بن ع م ر ا محذره من الخوارج الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف هذه د ع و ة يعني د ع و ة العاجزين الذين ما فقهوا فقه أ ص و ل اهل السنه وما عرفوا ط ر ي ق ة السلف أ ي ض ا بهذا يعني يردوا هل الشيخ مقبل ا ن ه ا د ي الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ومن علماء ا ل م م ل ك ة طيب ا ل آ ن أ ح د المساكين يعني من الذين يعيشون في ه ذ ه ا ل م ن ط ق ة أ خ ذ يشنع علينا أ ن ت م لا تتبعون إ ل ا علماء ا ل م م ل ك ة فقط أ ن ت م لا ي ه ج ب ك م أ ح د إ ل ا علماء المملكه من على شكلته من علامة مقبل من القصاص هل العلامه م ق ب ل م ن هذه من ا ل م م ل ك ة فيعني نحن نتبع علماء ا ل س ن ة في كل بلد وفي كل زمان وقال الان أ ل س ن ا نحذركم من سلمان ومن ص ف ر ومن عائد ا ل ق ر ن أ ل ي س على الامن ا ل م م ل ك ة طب لماذا, يعني لماذا نحن نحذر منه م إ ن كنا نتعصب لعلماء ا ل م م ل ك ة بلا تفصيل هل, سألت هل سالتم ا ف س ك م ماذا السؤال هذا المسكين ي ق و لا نحن نتعصد ء لا يعجبنا أ ح د ا الا علماء م م ل ك ة فقط نحن لا نحذر من بعض ط ل ب ة العلم في ا ل م م ل ك ة وناقد تحذير علماء المملكه ة م ن من داخل ا ل م م ل ك ة ا ل م م ل ك س ع و د ي ة فهؤلاء بارك الله ك ف ي مساكين م ليسوا على علم و ن ذ ل ك لما يعجزون عن الحجه ا ل ع ل م ي ة يلجئون إ ل ى مثل الأساسية عزير م م هذه, هذه ا هؤلاء ا ع على م مفروضة ل ح ز ب ي ن من ك ب ا ه م و إ ل ا فبإمكانهم أن يذهبوا أن ل شيخ عبد ا ل ع ز ي ز بن باز رحمه الله و ي س أ ل و ه عن هذا أ و يكتبوا لبعض ه ي ئ ة كبار العلماء فهم موجودون ثم إ ن الحزبيين يريدون القدح في الدوله ة الدولة وأن م ت ش ي حكي ة والدولة والحمد لله دولة عادلة هيئة لسجن العلماء والحمد لله ولم جعلت العلماء تسجنهم بمجرد بدون تمنعهم عنهم ممن عنهم وهذا ادعا ما كبار كذب خطأ حتى عرضوا عليهم ر ض و ا ع و ن ظ ر و ه م وطلبوا منهم أ ن يتراجعوا عن س ن ع ه م هذا ف أ ب و ا وعند ذلك قرر ه ي ئ ة كبار العلماء الابقاء عليهم ومنعهم من الكلام صيانة للمجتمع الكلام كلامهم صيانة نص البيان إذن الذين هذا فهؤلاء هذا هذا يقولون هو يبن ا ل على الجبن الطعن على الطعن ط ع ويصعر يصعر ن يبن منه ا ذ ا فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كلامهم هذا يبن منه الطعن على ا ل د و ل ة والطعن على ه ي ئ ة كبار العلماء وهذا والله لا يجوز لهم بل حرام عليهم ان يفعلوه ولو كان هذا مدسوسا على ه ي ئ ة كبار العلماء فانه لا يمكن أ ن يسكتوا عليه علما ب أ ن ه موجه من الشيخ عبد العزيز بن باز مبلغا عن ه ي ئ ة كبار العلماء جميعا وعليه ختمه و ع ل ي ه ختمه إ ل ى وزير الداخليه ة يعني لو ذ ا البيان مجذوبا على على هيئة كبار العلماء كما ادعى المتعصبون ما تسكتوا على على هيئة يعني او ما سكتت ه ي ئ ة كبار العلماء لاصدرت لا، لا ا م ب ا ش ر ة تكذيبا لهذا البيان ولكن ا ل ه ي ئ ة ما فعلت هذا لانها هي التي لا اصدرت هذا البيان تحذير من ص ف ر وسلمان ومن على شاكلتهما من, من دعاه الباطل、طيب. انت تتداول سؤالي الشيخ النجمي صليب وسؤالي توجهات الشيخ ابو عصي ع ب د ا ن شاء ا ل ل اقتل ه ب خ ر ف ت ا و ى العلماء في التحذير ي ع ن ي م سافر وسلمان وفتاوى ي ا ل ع ل ا م ة عبد المحسن العباد حفظ الله وبه يتبين لنا تدليس محمد حسان في كتمه وفي اختائه لفتاوى هؤلاء العلماء و أ ن ه قد دافع عن عن سفر وسلمان ومن على شاكلتهما غ ي ر حق واتهم من خ ذ ر منهم بالغلو وغير حق فعليه أ ن يتوب إ ل ى الله عز وجل وعليه أ ن يوافق العلماء الكبار في فتاواهم إ ن كان صادقا في السير على سبيل العلماء وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ا ب لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك